الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحني ويميل وهو على كل شيء قدير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 He Qualseствен, og som helned har pr fungtet han. Han er Brittanet og verdaglig, st Trustee i itse som vil âmenbane over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 قَادَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا يَسْتَوِي مِنكُم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 يُقْرِضُ اللَّهُ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفُهُ لَهُ فَإِنْ ضَاعَفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى وُجُوهُهُمْ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 وراءكم فالتمسوا نورا فاضرب بينهم بشور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى وترفصكم وارتبتم وغرتكم الأماني وغرتكم الأماني وحتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مَأْوكُ مهُهِيي غَوولكُم وَبِكسًا مَص أدمم يأنِ للَِّذينَ آمًا غن تَقْشع قُوبُهمم لِذِكن الله وَم نَزَلَ مِنَ الحَبّ ولا يكونوا كالذين بوتوا الكتاب من قبل فضال عليهم الأمد فقست قلوبهم فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون يعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون إن المشفقين علموا الشفقات وأقربوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم, يضاعف لهم ولهم أجرون والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصفيقون والشهداء عند ربهم لهم أدرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم أعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله وسينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيف أعدم الكفار نباته يَجِيءُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا قُمَّ يَقُومُ حُطَامًا وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِنْ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعٌ غُرُورٌ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 مصيفة في الأرض ولا في أنفسكم إِلَّا في كتاب إِلَّا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تخرحوا بما والله لا يحب كل مختار فخور الذين يدخلون ويأمرون الناس في البخ ومن يتعل فإن الله هو الغني الحميد فقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقصد وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع وليعلم الله من ينصوه ورسله بالغير إن الله قوي عزيز ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهم النبوة والكتاب فمنهم مهتدت وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ ثُمَّ قَفَيْنَا عَلَى آثَارِهِمْ بِرُشْدِنَا وَقَفَيْنَا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَقَضَىٰ عَلَيْهِمْ بِالرُّوحِ وَالْمَاءِ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 أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يحبكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تنشون به ويرفر لكم والله غفور رحيم لألا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله فضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم